إن الحمد يفعل نحمده من سعيره من ونعوذ بالذات من شطوره بسنا ومسيئات عمالنا من يمتل فلا مضلنه ومن يمتل فلا هادئه وأشهد أن لا إلى أن الله محتفه لا شريف له وأشهد أن محمد عبده واصل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 يصبح لكم أعمالكم ويرفكر لكم بنوهكم ومن يرقي إلا أن رأسوا له فهدف هذا كوزا عظيما أما لهم فإن أصبق الحديث خلام الله وخير الثلث هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرب أمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وبدأ ضلالة في الله إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرية من بكر ومن فر فأبوهم آدم وأمهم حوان. قال سبحانه يا إبناء في التقوى بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرها وبث منهما ذرية كثيرة وبث منهما رجالاً كثيرة ونساء يعني بذل الآدم وعوام ذرية كثيرة من الرجال والنساء وقال محانا يا إله الناس إنا خلقناهم من ذكر وعوهم وجعلناكم شعوباً وقبالل لتعاركم إن أترعكم عند الله أترعكم إن الله عليم ومبير فالله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة فقرى الناس على حب التحصن عن الحرام بالزواج إلا من خوفت نفسه فالخبيبات للخبيبين والخبيبون للخبيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إن الحياة الثوجية من نعلمان سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين الطيبين فآدم عليهم السلام في الجنة مع ما فيها من طيل العيش لم يطمئن قلبه بهذا الطيل حتى زوجه الله عز وجل بحوان بعد أن خلق هذا الضرع بالأيصر قال سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث جدتما ولن يتقيم للزوجين طيب عيش ولا رغد حياة حتى يقيما أهود الله ظاهراً وغاقياً وحتى يتحاكم إلى كتاب الله وصنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وحتى ينبذوا هدي أعدادهم إلى اليهود والنصارى وراء ظهورهم فالحياة الطيبة الزوجية إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح قال سبحانه من عمل طالحا من ذكر أو غنثى ونغم فلنحينه حياة طيبة ولنجذينه أجغم بأحسن ما كانوا يعملون إن الله سبحانه وتعالى أوجب عن الزوجين أمورا إذن فنمها الطرفان استقرة الحياة الزوجية وسالها الهناء والسعادة وإن طرق فيها أحدهما أو خلاهما آلت إلى البوار والمسران إذا أين شاء الله فالنسرة شريكة بين اثنين المسؤول الأول فيها الرجل والقوامة بيده والشريك الثاني هو المرأة والزوجة الصالحة قال سبحانه فالنجاد قوامون على النساء لما تصبر الله بعضهم على ضحف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 إنما هي قربة من القربات وعبادة من العبادات فهي عبادة من أشرف العبادات فليس مجهد إنجاب للأولاد والبنات بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الزوجان يوم القيامة في يوم كان بإخذاره خمسين ألف سنة فمن أزدت آمانة ورعاها حق رعايتها أبلح ونجح ومن اضاعها فلا يلومن الا نفسه ولا يظلمك احد ان المسلم الحق وان الزوجه الصالحه هو الذي يحترم بمال زوجته عليه من الحقوق كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم وكما قال علي الصلاه عليكم حقا فالذي أوجب هذه الشقوق على الزوجين إنما هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض أوجبها من هو خبير بحباته رقيق بهم هلا يعلن من خلق ذا هو اللطيف الخبير أوجبها من شريعته لا تتغير بتغير الأحوال والأزمان قال سبحانه وتمت كلمه ربك تقصدكم عدلا لا, لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم والله ما ظهرت الخلافات بين الأزواج إلا لما أعرض الكثير منهم عن تطبيق هذه الحقوق والالتزام بها فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العاقل بعلمه كما قال المسعود رضي الله عنه والمسلم الوائي يحاول جهداً أن يؤذي لزوجه حقها غير ناظر في حقه هو أست وفاه أم لا لأن الشيطان دائما يتعى للتحريش بين الزوجين والفتريق بينهما قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون بني بين الزوجين فالذكرى تلتع المؤمنين وتعلم الجاهلين وتوقف الغاطلين من حقوق الورأة على الرجل أن يعاشر طائته بالمعروف وأن يحكن إليها ابتغاء وجه الله سبحانه قال عز وجل وعاشروا هن في المعروف فإن كليه دموهن فعسى أن سكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الموذب بين الزوجين لا تذبت إلا ذاته أحسن لا تذبت إلا بالرق فما كان الرقم في شيء إلا كانه وزينه وبا كان العرب في شيء إلا شانه وقبحه فوالب على الزوج أن يمني زوجته أحفظ الأخلاق وأفضلها وذلك بأن يطعمها إذا طعم وأن يفسوها إلى السكاء وهذا من ثمان العجل الذي أوجبه الله عصر البلد إذا استقل اشترى الزوج لباسا يصطر عواته وسوأته فانى ذلك بلباس لباعته وكذلك في ألم الطعام إذ ليس من الحكمة أن يأكل الزوج أشهى الطعام وأطيبه ودوجته في البيت في مخفصة ومجاعة إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها ورضيت بهالك وأن تعفوا أقرب للتقوى والله بما تعملون مصير من حق المرأة أرى الرجل أن يعظها ويذكرها بتقوى الله سبحانه وأن يؤذبها بالآذاب الإسلام وتعاليمه من غير سبب ولا شكل ولا تقبيح ولا ضرب غير بالرح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بدرجاته عليه الصلاة منه أن يؤذبها وأن يسورها بالذيه أحسن قال والله إذا خافون نشوزهم فعبوهم في المضاجع واضربوهم فإن أقعنكم فلا تبهوا عليهم سبيلا أقرج إمام ذو ماذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ماذا يجب على ظن نجاه ضاءته فقال عليه الصلاة والسلام أن تبعمها إذا طعمت من الطعام الذي تأكله أنت وتطعمه وتكسوها إذا تكسيت ولا تضرب الوجه لا تضرب الوجه ولا تقضح لا تقضحها قضحك الله لا, لا تقضحها ولا تشترها ولا نمتع ولا تهدغ إلا في البيت وأخرج أدو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله لا تضربوا إماء الله فأفر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأزواج يضربون أزواجهم ويبعلون هذا فقال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم ليس أولئك بخياركم وإن تعرفت فعجب الفعل حوضي وعامل الوائل مرأته معاملة الزهيمة فتلا تعمل فوقف جانعها في آخر يوم فهو مع أصحابه ضعف مسرور فرح الفقرور ومع رأته كأنه أسد صبور أو كذب عبور أما نسي هذا قوله عليه الصلاة والسلام خيرهم خيرهم لأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله قالت عائشة هم كل رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده شيئا حقه إذ لا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خالما ولا مرأة ما ضرب خالما ولم مرأة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولم يكن صفارا في الأسواق لا يرفع صوته في الأسواق ولا يتزيب السيئة ولكن يحفو ويصبح ولكن يحفو ويصبح فتجد الواحد من هؤلاء الأسواق فتجد الواحد منهم يتقن وعاته ويحاسمها في كل صغيرة وكبيرة ولا تتاوج الزوجة تسمع منه كلمة طيبة يتصدق بها عليه لأن الكلمة الطيبة صدقت فقد تكون هذه الزوجة بإعداد الطعام الذي يلزم الزوج وقد تربع رأسه إلى قدم عليه القيوم وقد تكون برعاية أولاده حق قيام وقد تظهر أمامه بألهى حلة وأجمل منظر ولا في الله حياة لمن فلادي ألا تعلم أيها الأزواج أن إهالة المرأة اعلم أن إهالة المرأة وظلمها ذليل على الخصة والزوم وذليل على نفس فكوى الزوم وظلمه جاء رجل من الحزن بن علي فقال ممن يزوج ابن فقال له زوجها ربنا تقيا إن أحفى أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها فالظلم ظلمات يوم القيامة وداءة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فاعتذروا يا أولي الألباب فاحضر مثالك أيها الزوج أن تذي به امرأتك فيقول لذلك الكلمة جرح في قلبها يطول مرضه وشفاء تتجول وجهن بؤآ فألما دخلت عليه رآها كما ايضا لا يصبر عليه فقال لها وكانت ظاهره اشتكت عين ان عيني بهما الم و ان عيني بهما عته و ثم قالت بعد ذلك قد علي قد اصابني العمى حتى لا كبرها بكلمة فبعد مدة من الزمن وهي تعيش معه وهي مع هذا العيب الظاهر ما تسكن كالمراه ولم تعلم انه بطير فقيل له في ذلك فقالت إني كريت أن يحزنها ربيتي لها بها إني كريت أن يحزنها ربيتي لها بها يعني بهذه العينين أقول للم تسمعون وأستغفر الله لي ولم تستغفرون إنه هو الضفور الرحيم الحمد للذات القائد في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتذكروا إليها وجعل ذلكم موزه ورشه إن في ذلك لآيات القوم يتذكرون وبعدها إن من حق المرأة على طهل أن يكلمها وذلك بالتنطف معها وأداعبتها ومزاحها اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يتلقق مع أجواله ويتواضع لهنا رضي الله عنه أخرج أبو داول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقق مع عائشة رضي الله عنها وكان يسابقها ويجري معها حتى قالت مرة شابني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسبخته حتى اذا ارهقني اللحف حتى اذا ارهقني التعب وبذلت شابني حره ثانيه فقال صلى الله عليه وسلم هذه مثل وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهوه باطل لا ينفع الا في ثلاثه امور منها لازه الرجل مع مرأته ونزاله معها أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شيء يد يذهب به لنؤلم فهو ذاقل إلا ثلاثا رميه عن قوسه وتأتيمه فاطل وأولاء أزله أذن فإنهن من الحق هذه الثلاثة الأمور من الزهب النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له الحق من حق المرأة على ظلم كذلك أن يصبر على أباها وأن يعتو عن يقول منها من ذلاف الأخطار وأن يتغافل عن ذلك إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بفرماك الله سبحانه ويتعلق بفرماك الله فتجد الواحد منهم يضرق مرأته ضرباً ضاري لدافته من أجل وجبة طعامٍ لم تحضر في وقتها أو مباتٍ لم يتنسر له قسفه وتوظيفه وينسر خيراً الذي يراه منها بالغداة والعشيك فهو ينضر إليها بعين السخط والكراهية والانتقال فينضق فيه قول الشاعر الحكيم وعين الرضا عن كل علفٍ كذبة ولا فلنا عين السخط تبدي المساويه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغفر مكمل مؤمنا لا يبغض مؤمن مؤمنا ان كانها منها خلقا رضي منها خلقا اخر ان كانها منها خلقا او خلقين فان من الاحكام من يوجب الرضا فإن لها من الأخلاق ما يوزم الرضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنه تقرر من ضلعه وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإذا تهدد قيمه كترده وإن تركته لم يستعوج ألا تستوصوا بالنساء خيرا فلو أراد الزوج من زوجته أن تكون تطاع ذلك بل أزاه ذلك إلى كثر العلاقة الزوجية بالطلاقة فاعتبروا يا أولي الأبصار فليس حسن الهلو مع الزوجة كف الأمى عنها فحز بل تحول الأمى منها والشكو على طيشها وعظبها اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان نساءه رضي الله عنهم يرانعنا ويأجرنه اليوم إلى الميل فرضي الله عنهن وأخوة رضي الله عنهن ومن حق الغرأة على الرجل كذلك أن يطولها وأن يحفرها من كل شكل يغبث شرفها ويسلم عرضها فيغفرها هولا بالعجاب ويبنأها من السبر والسكور ويبنأها من الاغذاء بغير المحالي إذ الغير الفطر الله عز وجل الناس عليها بس فطع حتى الزواب عليها إلا ما شاء الله فإلى الله يشتكى لأقوام يرضون اليهود والنصارى قدرة لهم فيتشفهون بهم في لباتهم ورطانتهم وكلامهم ومن أحب قوما تشر معهم فيجب على الرجل أن يأتي نوجته وأهله نار جهنم وذالك لان يعلمها دين ربها إن كان قادرا على ذلك وإلا فليحضر لها الرسائل والاشرطه الدافعه لان حاجه الزوجه الى الطعام والشراب حاجه حاجه الزوجه الى الطعام لا تقل اهميه عن حاجتها إلى العلم الشرعي بل ان حاجتها الى العلم الشرعي أكبر وأعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب فالعلم تحتاج إليه في كل حين أما الطعام والشراب فيدخيها فرتين أو ثلاثا في اليوم الواحدة قال سبحانه يا أسر الدين آمنوا قووا أورسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجار جنبوا أهديكم جنبوا أسواجكم أولادكم نارا وذلك بتعليمهم دين ربهم سبحانه وتعالى فينبغي على الزوج أن يأمر ضائته في إقافة دين الله والمحاطرة على الصلاة قال سبحانه واثنوا أذهك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك للقار نحن نرطبك والعافلة من تقوى ويجب على الرجل كذلك الزالب قد على أهله من مال الثالثة بأحفار لأن قوامة الرجل على المرأة بأمرين اثنين الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة في قوته البدلية وقدرته على الكسر والعيش وذلك بالنفاق وكذلك فضله الله سبحانه وتعالى بالنفاق على أهله بالمعروف قال أزوجل الرجال قوامون على النساء بما ضطل الله بعضهم على بعض بما ضطل الله بعضهم على بعض وبما من لأموالهم وقال سبحانه لينفع ذو سعة ساعت من سعة ومن قدر عليه رزه ومن ضيق عليه رزه فلينفع بما آتاه الله لا يكذف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر جسرا وقال سبحانه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 أن يضيع من يقود وقال كفى للمرء إذماً أن يضيع من يعود ومن يدخل فإنما يدخل عن أجه والله أريد أنكم الفقراء من حق المرأة على الرجل أي أن لا سرها وأن لا يذكر عزها لأنه هو الأمير عليها ومن أخطر هذه الأكرار أكرار كراش ولذلك حفر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعة هذه الأسرار من إذاعة هذه الأسرار ونشرها حتى مع الأحبال عن أسفاء ذلك لذلك رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والقساء قعود فقال عليه الصلاة والسلام لعل راتنا يقول ما يفعل لأهده ولعل معتاً تخبر بما فعلت مع زوجها فأغمّنهم وسكتوا فقلت إي والطال إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلوا وإنهم لا يفعلون فقال عليهم الصلاة والسلام فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريقه فغشيها وأتاها والناس ينظرون فليس من الرجولة وليس من الأدب أن يحفي الإنسان أسرار الكراش فيقول فعلك كذا وكذا فاللهما إنا نبرع إليك بما يفعله هؤلاء من حقها عليه كذلك أن يستشيرها في الأمور ولا فيما في الأمور التي تقصهما وتقص أولادهما يقتداء البنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يستشير نساءه ويأخذ برأيهن في, في كثير من الأمور خلافة ما يزعره أصحاب الظلم والجمور فيحرمون على الرجل مشاورة زوجته فيحرمون على الرجل مشاورة زوجه فيقولون إن مشورة الرأة إن نفعت فالجفر مسنة وإن لم تنفح فهي قراب العمر كله كور كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون لله كذبا فكم من النساء من عقولهن أرجح من عقول الرجال ومشاورتهن خير كلها ومن حقها عليه أن يعطيها حقها في الطعال والشراب واللباة والسكنة والتراش فلا يبغي أن يخرى المبوث في لمنزل لغير حاجة ولا ينبغي أن يطين السهر بعد العشاء إذا فيه إرداء لأن ذلك مما يشقها ويزعدها وهو باب, وهو باب من أبواب الوساوث والشموك فتقول الزوغة في نفسها ربما كان في مكان كذا وكذا مع كلاء وكلانا فتسير به الضم وتنقضع أسباب الموزة والإفة وذلك مما يفرح به الشيطان ويطير به أي مكان فإذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم على عدد ذلك عدد طول سهره واحتزال قائده مع أنه كان مشؤولا عنها بالصلاة والصيام فقال عليه الصلاة والسلام إن لزوجك عليك حقا إن لزوجك عليك حقا هذه بعض حقوق الضرأة على الرجل من عطى عليها استقر بيته وثلب من المشكلات ومن قد صر فيها قد رفيه في أسباب الراحل والسكون ولا يظلم ربك أحدا وللحديث بقية إن شاء الله اللهم هذ لنا من أزوارنا والذريات إلى قرة الأعين واجعلنا للمستقين إماما الله رب أدف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ويدنا سمع السلام اللهم جديدنا فيك ما ظهر منها وما ظهر سبحانه اللهم وبحبك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه